والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى كَلَّا تَرَوْنَ الْأُنْسَاءَ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَدِيدٌ <لشتا>. بَأَنَّ وَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْرَى وَمَا يغني عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّ <تصفيق> إِنَّ عَلَيْنَا لَلَى الْهُدَى وَإِنَّ لَنَا للهدى فأنذوتم نارا تلوى لا يصلها إلا الأشرى لا يصلها إلا الأشرى الذي كذب. تبتلى وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إِلَّا <تصفيق> بَتِغَانِ